والارض وما طحاها ونفس وما سواها ف أ ل ه م ه ا فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود ب ط و ا م ا اذ بعث أ ش ق ا ه ا فقال لهم رسول الله ناقه الله و ش ق ي ا ه ا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ا ه م الله ا ف ل ا ي خ ا ل ج ز الاول